بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلاً ان قصر الوقت قليلا اعوذ بالله من وساوس الشيطان قرانا متشابها ان سنرجع لكم كقولنا لسقينا اننا جعلنا الليل معاشا وضحا إن نجف النهار فبحا طويلا وإترثنا ربك وتبجأ العنوين تبثيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو بسخذ وكيلا واشتر على من يقولون أهزرنا هجرا جميلا وذرمي والمكلبين أوليه النعمة ونهلهم كليلا إن لذينا أنشادا وزحيما وقعا من ذاغ الصفير وعلابا عليما يوم سوجت الأرض والجبال وكادت الجبال كثيما مزيما Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum chahedna ilaykum jaman arsalna ilaykum rasulan ra'aytu rasul fa'akhadna huklan min فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ ان نسأ استغفر الى ربي سبيلي ان ربك جعلنا من نجدقوم ونزلنا من ظلم الليل والصبح ونصبو ونصوروا تعونا من الذين نبعك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحفوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيستر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يمردون في الأرض يمتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَارِقَ اللَّيْلِ من إِنَّ طَارِقَ اللَّيْلِ هُوَ الْأَقْرَبُ لِلصَّالِحِينَ وَسَنُصْلِي لَكَ كَمَا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ الله مِنْ قَبْلِكَ وَمَا كُنَّا عَابِدِينَ إِلَّا اللَّهَ